الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بإجسان يوم الدين سبق في الحلقة الماضية البدء بالكلام على قوله تعالى وإذ البيت نتابة للناس وأمن اتخذوا من مقام إبراهيم المصلة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وانتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وذكرنا ما يتعلق بهذه الجنلة من الآية الكريمة من الفواعد والأحكام ومنها أي من فواعد هذه الآية وأحكامها تعالية شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا الله تعالى أن نتخل من مقامه مسلم وهذا من جلة ما يترتب على الإمامة التي قال الله تعالى فيها إني جاعد فللناس إماما ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها نعم عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أي وصى إليهما وأمارهما أن يضحر بيته, بيته للطائفين والعاكفين والركع الصيود. ومن فائد هذه الآية الكريمة هو أحكامها تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع الصيود. وتطهير البيت ينقسم إلى قسمين: تطهير معنوي وتطهير حسي. عما تطهير معنوي فأن يطهر من الشرك والمعاصي وذلك لأن الشرك نجاسة كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يجوز أن يمكن أحد أحد في هذا البيت من الإشراف بالله عز وجل مثل أن يدعو نبيا أو وليا أو ملكا أو غيرهم من دون الله عز وجل فإن, فإن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما من الشيكنا نجس فلا يقرب المسجد الحرام أنها أن يقربوا المسجد الحرام فضلاً عن أن يكونوا في البيت الحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فضيلة إبراهيم وإسماعيل حيث وُكِل إليهما هذا الأمر العظيم. فالطهارة المعنوية سبق للكوخ. الطهارة الحسية أن يطهر من الأقدام، من البول والغائط والدم وما أشبه ذلك من الأشياء النجسة. الواجب أن يظهر منها وهذا الحكم يعني التطهير من النجازة الحسية ثابت للمسجد الحرام ولغيره من المساجد ولهذا لما بال العربي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب المماء فأهريق عليه ومن فائد هذه الآية الكريمة فاضلة الطواف لقوله طهر بيت للطائفين ولا شك أن الطواف من الأعمال الجليلة الفاضلة ولهذا كان رقلا في الحج والعمرة فلا تنحج إنسان ولا عمرته إلا أن يطوف بالبيت ومن فوائد هذه الآتة الكريمة الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن يكون متطخرا لأنه إذا أمر بتطهير البيت من أجله فتطهيره بنفسه وتطهير ما لبسه من الثياب من ذا أولى، فالمشروع للطائف أن يكون طاهرا من الانجاز، كما أنه مشروع له أن يكون طاهرا من الأحداث فلا يطوف وهو محدث حدث أصغر أو أكبر ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو طاف وعليه حدث أصغر هل يصبح طوافه أو لا على قولين في المسألة اختار شيء قلسان بن تني رحمه الله أن طوافه صحيح وقال أكثر أهل العلم أن طوافه غير صحيح ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فضيلة الاعتكاف حيث أمر أن تغهر البيت من أجل العاكفين ومن فوائدها وأحكامها مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام بقوله أن تحرى بيت للطائفين والعاكفين وهذا عنه لا إشكال فيه وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذلت في جهري أن أعتكف ليلة في المسل الحرام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكب نذلك ومن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها فظيلت الركوع والسجود حيث عبر بهما عن الصلاة كاملة قال أهل العلم وإذا عبر الله عن العبادة لبعضها، دل ذلك على وجوب هذا البعض فيها وقد بينا أن الركوع والسجود من أركان الصلاة وحد الركوع أن ينحني القائم. أن يحمي ظهره بحيث يكون إلى الغكور التام أقرب منه إلى القيام التام وقيل حبه أن ينحمي بحيث يمكن مس يمكنه مس ركبتيه إذا كان معتدل اليدين لا طويلهما ولا قصرهما وأما السجود فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بد من السجود على أعضاء سبعة فقال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو قال عاظم على جبهة وأشار بيده الأنفر والكفين والركبتين وأطراف قدمان ومما يمكن أن يؤخذ من آلات كريمة أن تطهير المساجد من فروض الكفاية لقوله أن طهر بيتي للطائفين فوجه الأمر إليهما وإن كانت هذه الفائدة أو الحكم قد يكون نأخذه من هذه الآية الكريمه ضريفا لكنه يؤخذ أي وجوب تطهير المساجد من الأدى والقدر من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يريقوا على بول الأعراضي الذي باله في المسجد لنوغ من ماء أي جلو من ماء فإن هذا يدل على وجوب وعلى أنه وجوب كفائي وعلى هذا فإذا رأيت في المسجد قذرا فأزله من أمكنك فإن المقينك واجب عليك أن تبلغ من عليه تطهيره وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا علم الناس عنواما صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته